وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهلي كتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا